ومن اقتفى اثره وسار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان المتامل في هذه الحياه اللهثه ومن على ظهرها من الناس اللهثين لا يرى عجبا يرى عجبا من جريان هذه الحياه وجريان الناس وراءها يسابقونها الايام والليال بل الساعات يحاول كل فرد ان يظفر بمراده في هذه الحياه بلمح البصر او اقرب ان استطاع مما يدعون في هذه في هذا المقام ان البثمليا عند هذه العجله ومفهوم الاستعجال فنحن كما يقولون في عصر السرعه عباد الله خلق الانسان من عجل خلق عجولا يبادر الاشياء ويستعجل وقوعها وحصولها لذا اردف تعالى بالقول لذا اردف تعالى القول بقوله سارييكم اياتي فلا تستعجلون فلما كانت العجله والاستعجال فلما كانت العجله والاستعجال من طبيعه الانسان بشهاده خالقه ومدبره وكان الانسان عاجولا فان الانسان فان الاسلام ينظر الى الاستعجال نظره عادله نظره انصاف فلا يحمده ولا يذمه وانما يحمد بعضه ويذم بعضه فالمحمود من العجله ما كان ناشئا عن تقدير للاثار والعواقب وعن ادراك تام للظروف والملابسات وعن حسن اعداد وجوده ترتيب ولعل منه قوله تعالى حكايه عن موسى عليه السلام وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى اذي الظروف مناسبه والعاقبه محموده وهذا ما يسمى بالمبادره والمذموم منه ما كان مجرد فوره ما كان مجرد فوره نفسيه خاليه من تقدير العاقبه وخال عن الاحاطه بالظروف ومن اخذ بالاهبه والاستعداد عباد الله فرق بين المبادره الى الاعمال الصالحه والامور النافعه ومحاوله الوصول اليها بقوه نفس واعداد عده دون تخبط او عن جهيه فقط قال رسول الله بادروا بالاعمال وفرق بينه وبين محاوله الوصول الى الهدف المنشود بسرعه وتخبط وتهور دون معرفه النتائج والعواقب ان هذا هو الاستعجال الذي ذمه الشرع وردت الاحاديث بالتحذير منه في امور الدنيا والاخره ففي امور الدنيا وغيرها امرنا باتقان العمل واتقانه لا ياتي عن طريق العجله والاستعجال بحيث تكثر فيه الفجوات والخلل قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وامرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوكل في شؤوننا مع فعل الاسباب دون استعجال ذلك الامر فيعمل الانسان ويبذل وسعه لنيل رزقه لكنه لا يستعجله عن طريق الحرام او عن طرق ملتويه فيها شبهات وشهوات فالعجله هنا لا تنفع لانه لانه لن ياتيه الا ما قسم له ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه كذا عباد الله نهينا عن الشهوات واللذات المحرمه في هذه الدنيا ولمن صبر عنها ولم يستعجلها فان له في الاخره الحظ الاوفر بعد ذهاب رجسها ودنسها فمن شرب الخمر واستعجلها في الدنيا لم يشربها في الاخره بعد ذهاب بعد ذهاب غولها ومن سمع الالحان المطربه في الدنيا لم يسمعها في الجنه بعد ذهاب خناها وفجورها عباد الله حين نتامل واقع المسلمين وسيطره الاعداء عليهم وتكال بهم ضدهم ونرى تمرُّ دقوى الشر وغلبَة الباطل قد يُداخلُ الإنسان الشك كيف لا ينصُرُ الله دينه ويُعلي كلمته وهو الذي أمرَ بالدين وأرسلَ المرسلين كيف يتسلَّطُ الأعداء ويُذلُّ الضُعافاء ولعلَّ هذا التساؤل يُجيبُ عليه السلام قدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما اتى اليه خباب بن الارط وهو متوسد برده عند الكعبه فقال له الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا يشكو ما يلقاه هو واخوانه من الاذى فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيها ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه الإمام البخاري نعم ولكنكم تستعجلون حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن استعجال النتائج دنياً وأخرى راجع إلى أسباب لعل من النافع أن نقف عندها أول هذه الأسباب عباد الله وإن نصر الله طبيعه النفس البشريه فهي مفتوره على العجله فيستعجل الاشياء وان كانت مضره خلق الانسان من عجل ويدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الانسان عجولا ولكن النفس المؤمنه تطمئن الى ربها لانها تعلم ان الله بالغ امره وقد جعل لكل شيء قدرا وثانيها طبيعه العصر الذي يعيش فيه المرء حيث إننا نعيش في عصرٍ يمضي بسرعة وتنتهي فيه الأمور بسرعة بسبب التقدُّم في الوسائل وغيرها فينطبع في فكر الإنسان تلك العجلة التي لا تكون موفَّقةً في كثيرٍ من الأحيان ثالثُ الأسباب الثِّقةُ بالأسباب والاستعدادات والكثرة مع نسيان قوَّة الله ومع نسيان قوَّة الله أو نسيان مكر الأعداء وخبثهم وتكالُبهم ضد المسلمين فيستعجل الغلبة على الكافرين وهم أقوى منه عتادًا وقوَّة مع ضعفه وتفرُّقه وتشرذُمه وعدم التوكُّل على الله وبمقابل ذلك قد يستعجل الكفار لما يرونه من قوَّتهم وتفرُّق المسلمين فتكونوا قوَّرهم تلك العجله نهايتهم رابع الاسباب الغفله عن سنن الله وحكمه في النفس والكون حيث ان من اسباب الله وسنن الله في الكون خلق السماوات والارض في سته ايام وخلق الانسان والحيوانات على مراحل مع انه سبحانه وتعالى قادر على خلقها بكن فيكون ومن سنن الله في النفس انها لا بد من تزكيتها وتعهدها ومن سننه في التشريع التدرج في تحريم بعض المحرمات المتأصله كالخمر ونحوها فاذا كانت هذه سنه الله في الكون والنفس والشرع فلماذا يستعجل الانسان امور دنياه او امور دينه من نصر الله المحقق الذي لا يتخلف عن عباده المؤمنين وخامس الاسباب الحماس لامر ما فان هذا الحماس يؤدي الى استعجال الامر والعمل على تحصيله ولو بطرق خاطئه والحماس امر مهم ولكن لا بد من تهذيبه وضبطه وسادسها نسيان الغايه التي يسعى اليها فان كانت في امور الدنيا فلا بد ان يحدد المرء غايته وهدفه حتى تكون نصب عيني فقد يكون مع المستعجل الزلل وان كانت في امور الاخره علم ان الغايه هي رضا الله والجنه وذلك بتحقيق الالتزام بمنهجه دون إفراط ولا تفريط والإخلاص والثبات على دين الله والعمل حسب الطاقة لنيل تلك الغاية وبهذا تكون النجاة بين يدي الله أما التمكين في الأرض فلا يُسأل عنه لا يُسأل عنه لأنه بيد الله يأتي به سبحانه متى شاء سابعها أعلى من اسباب الاستعجال في امور الدين شيوع المنكرات مع الجهل باسلوب تغييرها فعلى المسلم واجب هو تغيير المنكر ولكن بشرط الا يؤول الى منكر الى منكر اعظم منه فلربما استعجل المسلم الى تغيير ذلك ثم حصل بعده ما هو شر من فمحمد صلى الله عليه وسلم يبعثوا والاصنام تملا جوف الكعبه وتحيط بها من كل جانب ثم لم ثم لم يقدم على ازالتها الا يوم الفتح حيث بقيت حول الكعبه 21 سنه فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حطمها داخل نفوسهم فلما تحطمت داخلها قام بتحطيمها بالفعل يوم الفتح فالمسلم همه تطهير الارض من دنس المنكرات فاذا كان تغيير منكر يؤدي الى اعظم منه او مساوي له فالامساك عن ذلك والدعوه الى الله والدعاء الدعاء ولعل من اهم اسباب الاستعجال في امور الاخره الغفله عن سنه الله مع العصاة والمكذبين فسنته تعالى الامحال للاهمال واملي لهم ان كيد متين ومن سنته انه اذا اخذهم لم يفلتهم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ومن سننه ان ايامه سبحانه ليست كايامنا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون فاذا فهم المسلم سنه الله في العصاه والمكذبين والظالمين المتكبرين المتجبرين عرف ان كل شيء بقضاء وقدر والليالي عبر اي عبر ان الاستعجال وطلب الامر لا يعني تحققه قبل اوانه ابدا وانما ياتي بموعده لا يتاخر ولا يتقدم لا يتاخر ولا يتقدم عن اليوم الذي اراده الله له فلماذا الاستعجال لماذا العجله على المسلم ان يبادر وان يتوكل على الله عليه ان يبادر وان يفعل الاسباب وعلى الله التكلان وبيده المقادير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كان بالمؤمنين رحيما واشهد ان واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله تتجلَّى للناظر المُتفكِّر في حياة المُسلمين صورٌ كثيرة من صور الاستعجال لعلَّ منها استعجالُ البروز قبل النُّضج فترى بعضَ الذين عرفوا من العلم بعضَه أو أقلَّه يتصدَّون للفُحول من العُلماء ويتعقَّبون سقطاتهم وهفواتهم بل إنَّ بعضَهم مُتفكِّرون تجده ينال من عدو ينال من عدول الامه السالفين وتجده يعرض بضاعته المزجاه في المجالس ويفتخر بها عند الناس وقد قيل العلم ثلاثه اشبار من دخل في الشبر الاول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لم يعلم من صور الاستعجال ترك الدعاء فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعه رحم ما لم يعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت فلم ارى يستجاب لي هي استحسر عند ذلك ويدع الدعاء اخرجه مسلم فعلى المسلم ان يتوجه الى الله ويدعو فهو ان لم يستجب له صرف عنه من الشر بمقدار ما دعا او جلب له من الخير بقدر دعوته او ادخر له ذلك ادخر له تلك الدعوه يوم القيامه وهو بامس الحاجه اليها من صور الاستعجال استعجال النصر دون التمكن من اسبابه فالنصر للدين ات لا محاله ولكن لا بد من تحقق اسبابه بالاعتزاز بالاسلام عقيده ومنهاجه والعباده والدعوه الى الله ببصيره و... والدعوه الى الله ببصيره ولا ينصرن الله من ينصره ان الله حق قوي عزيز ومن صور الاستعجال العجله في فصم اواصر الاخوه او القرابه لامر هيمن لامر هين بسيط او لخبر غير موثوق فيستعجل الاخ بتحطيم جسور المحبه وتحل الاحن والبغضاء لامر يمكن تداركه وصدع يمكن رابه وتلافيه ومن صور الاستعجال سرعه تلقي الاخبار خصوصا في زمن التواصل وبناء الاحكام عليها دون التثبت منها او النظر في حاملها او المحموله عنه ولذا نبهنا سبحانه بقوله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والمشكله ان النقله معا مجهول دائما في تلك الوسائل في تلك الوساء في, في في تلك الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي كلها منقوله عن مجهولين او مكذوبه عليهم فيتلقاها المرء ويبني عليها احكاما وهذا لا يجوز ابدا ولا يقره شرع ولا دين وكم اثر هذا الاستعجال في الامه فنيل من رموزها الافذاذ وعلماءها ورجالها تكفيكم في الزمان النبوي رمز من رموز العفه عائشه رضي الله عنها ماذا فعلت تلك الحادثه حادثه الاذكى بها فتلقتها الرافضه المنافقه الى يومنا هذا عباد الله قال بعض الحكماء اياك والعجله فان العرب كانت تكنيها ام الندامه لان صاحبها يقول قبل ان يعلم ويجيب قبل ان يفهم ويعزم قبل ان يفكر ويقطع قبل ان يقدر ويحمد قبل ان يجرب ويذم قبل ان يخبر ولا يصحب هذه الصفه احد الا صاحب الندامه واعتزل السلامه اللهم اجعلنا من المتوكلين المبادرين ولا تجعلنا من المستعجلين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل عليه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنتك وتوفنا شهداء على ملتك واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اجعلنا من انصاره اللهم انصر الاسلام والمسلمين واجعلنا من انصارهم يا رب العالمين اللهم خذ من خذل الدين اللهم خذ من خذل الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اصلح اللهم اصلح ولاه امور المسلمين وولاة امورنا خاصه اللهم اجعلهم رحمه ل رعاياهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وهو ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم اللهم فرفق به ومن ولي امرا من امورهم فشق عليهم اللهم فشقك عليه وابدل للمسلمين خيرا منه يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اصلح شان المسلمين اجمعين واجمع على واجمع كلمتهم على الحق المبين يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في كل مكان وتحت كل سماء اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم كلهم في فلسطين اللهم كلهم في الشام في سوريا يا رب العالمين اللهم كل اخواننا اهل السنه في العراق يا ذا الجلال والاكرام اللهم كن لهم سنداً وظاهيراً يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا وجنودنا في اليمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرهم على الحوثيين الرافضة المارقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع شمل اهلي اليمني على الحق يا رب العالمين وولِ عليهم خيارهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیكم kefila ان الله یعلم ما تفعلون فاذکروا الله یذکركم واشکروه اشکروه علی نعمه یزیدكم ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون